ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تجرني ثماني حنجج